أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يدساء الألون عن النبأ العظيم هم فيه مختلفون وَلا سعللَلَود ثمُكَر ل سعلَلَلَُود ألَ أنا جعل الأَّ مِ هذا والجبلَ أتد وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنَ النُّورِ سَبَبًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ رِيَاحًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا وأنزلنا من المعصر غطبا سجاجا لنفر جبه حقا ونباتا وجنات الفاخا يوما يوم الفصل, الفصل كان ميخاتا يوما يوم يوم وفخ في الصور, الصور فتأفتون أفواجا وفتحت, وفتحت السماء, وفتحت السماء وفتحت فكانت أغوابا وصيرت الجبال فكانت سوابا إن, إن لما كان ارصادا ما مرنا من فيها اا لا يوم فيها بردا ولا شبا الا حميم او قشطا إن إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكره بآياتنا كذابا وكل شيء رحصناه كذابا فظهروا نَمَسَا سَنَحَدَا ايَعلى بَا وَثَوَى مَا طُرَبَا وَكَأَسَادَهَا هَمٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَكِنْ وَهَبَا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ السماوات والأول وما بينهما الرحمن لا يبلكون منه خطابا يوم يطيق الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أرنه الرحمن মব ইমাগব অগব পরীবা পদ্ধতি যদ ما قدمت يدا وهي الكافر يا ليتني متت